وَفِرْعَوْنَ لِلأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ شَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لِلنَّصْرِ عَادَ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فيقول ربي أكرما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 كلما اذا دك ش ارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويجيء يوم اذن بجحنم يوم اذن يذكر له الاكرا